هل ينظرون إلا أئيات يوم الله في ظلّ من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع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 مبشرين ومنذرين وأنزل معهم, الكتاب بالحق وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوا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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ياتكم ولم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا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 وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَادُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ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 ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا ولا آخرة ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنْكِحُ الْمُسْرِكَاتِ حَتَّى يُوْمٍ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 ولا تقربون حتى يطهر فإذا تطهرن فاتون من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءٌ أُكم حرسٌ لَّكُم فَاتُوا حَرْسَكُمْ أَنَا شِئْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أنكم ملاقوه وَبَشِّرِ المؤمنين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 والله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم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 نَبِ اللهِ وَالْيَوْمِ لَاخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطلاق مرتان فانساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا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 129. وإن يجناح عليهم أن يتراجعا إن ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها آل لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَذِنُوا لَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ أو سرحوهن بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ وَلَا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن وَلَا يُؤْمِنُ يُحْسُنُ أ الله نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلون أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لَكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَمِلِينَ لِمَنْ غَادَ أَيُّ تَمَ الرَّضَاعَة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 فإن أراد فصارا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإنردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير والذين يتوثون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم 119. فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً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 فنصف مَا فَرَدْتُمُوا إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ الذي يعفو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقَوَى وَلَا تَنْسَهُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ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 وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا, إذ قالوا لنبي بِعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ قال عَسِيتُمُ إن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابناءنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبي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 والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا قالوا ربنا رَبَّنَا أَتْعِلْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ قَدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ولولا دفاع الله اللَّهِ النَّاسَ ببعض بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ولكن وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو على عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ المرسلين صدق الله العظيم